وعندك لك مقسامين قسم العطر إلى قسمين نعم نعم إلى قسمين عطر بيان وعطر نسل فما هو البيان لا عند غيرك هو التابع الجامد الموضح لمثبوعه في المعارف المخصص له في النكرات مثال الأول مثال الأول جاء محمد أبوه، ومثال الثاني من ماء صديد، والنسب هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، أحسنته. فما هي الحروف العشرة؟ الواو والفاء، وثم وأو وأم وإما ولا ولا وبن وحتلة في بعض المواضع أحسنت فما حكم المعطوف مه. نعم حكم المعطوف أنه إذا كان المعطوف عليه مرفوعا رفعته وإذا كان منصوبا نصبته هذا هو حكم المعطوف أنه تابع في إعرابه للمعطوف عليه تابع في عرابه للمعطوف عليه وأما في تعريف وتنكير فلا ذاك في النعت المتقدم وفي بعض ما سيأتي من التوابع وأما في العطف فليس بشرط أنك تعطف معرفة على معرفة فربما عطفت نكرة على معرفة والعكس لكن في الإعراب لا بد من التوافق لا بد من التوافق في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما وخفضا وجزما ماذا تفين حروف العطف عندما من فضل أنت أنت منها ما يو... هذا نعم عام تفين التشريك والحكم لكن الذي ذكرنا تفين التشريك والعرام هذا عام من حكمنا كما مقسام تنغسم من حيث ال... إلى قسمين نعم منها ما يفيد التشريك في الإعراب والحكم وهو سبعة سبعة الأول والثاني ما يفيد التشريك في الإعراب فقط أما الحكم فلا طيب عندك يا أخي ذكرنا بعض معاني حروف العطف فالواه ماذا تفيد الواو تفيد مطلق الجمع بين المتعاطفين تجمع بين المتعاطفين في الإعراب أحسنته أو في الحكم القسطي تجمع بين المتعاطفين في الحكم جاء زيد وعمر ولا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فقد يكون ما بعدها لاحقا لما قبلها أي جاء حصل منه الحكم بعده وقد يكون ما بعدها سابقا في الحكم على ما قبلها وقد يكونان مقترنين أي أنه حصل منهما مجي أو ذهاب أو سفر إلى آخر ذلك من الأحكام في وقت واحد فأنجيناه وأصحاب السفينة هذا حصلت النجاة في وقت واحد فأفادت الاقتران فهي في الأصل لمطلق الجمع أي تجمع بين المتعاطفين في الحكم فحسب ولا تزيد على ذلك هذا هو فائدة الواو والفا ماذا تفيد التشريق و لا ايش تفيد رفع صوتك الفا ماذا تفيد لا ما سماعي يقول كأنه تشريق تشريق هذا بالجميع نعم تفيد الترتيب والتعقيب ما معنى الترتيب عندك ما معنى الترتيب أن ما بعدها وقع في الحكم بعد ما قبلها جاء زيد فعمر فعمر وقعه وحصل منه المجيء بعد زيد والتعقيب أي أنه عقيبه بلا مهنة هذا جاء وهذا مباشر بعده والتراخي قصه ثم ماذا تفيد الترتيب والتراخي سنة ما معنى التراخي أي أن الثاني حصل منه الحكم بعد الأول بفترة سنة بمهلة جاء زيد ثم عمرا وأدل ما يدل على المعنيين في الفاء وفي ثم قوله تعالى أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر لتأخر نشور جاء بثم ولتعقيب الإغبار بعد الموت جئ بالفاء أماته فأغبر قال أقصرة عن حديث هل هذا مبني المعلوم أو المجهول لا هذا مغير الصيغة قصي نسمي مغير الصيغة ولا تقول مبني المعلوم مبني المجهول لأن الذي حكم بقصريها هو الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس مغير الصيغة أقصرت صلاة، وإنما هو كما ترى، مبني بن الفاعل وليس المفعول، وأما ماذا تفيد أو أو أو ماذ تفيد آدم؟ التخير والإباحة بعد الطلب إذا وقعت بعد طلب أفادت التخير أو الإباحة مثال التخير مثال التخير يا آدم ما عندك آدم سينظر أولًا ما جبنا المثال فضل تزوج هندن أو اختها خذ من مالي دينارًا أو درهمًا خذ من مالي دينارًا أو درهمًا فأنت مخير ولا تجمع بينهما أما أن تأخذ الدينار أو تأخذ الدرهم أما تأخذ الدينار والدرهم أنا ما أذنت لك بهذا وإنما أذنت لك بواحد خذ دينارا أو خذ درهما فهذه للتخير وليست الإباحة فما يذهب يقول لن فهمت منها الإباحة لا هو واضح السياق يدل على التخير خذ كتاب الفقه من كتبي أو كتاب النحو فلا تذهب تأخذ كتاب النحو وكتاب الفقه فتقول هو أباح لي هذا. لا وإنما خيرك في أخذ أحد الكتابين طيب ولإباح مثاله أدرس الفقه أو النحو فما هو الفرق بين التخير والإباحة نعم نعم أحسنت التخير لا يجوز معه الجمع تجمع بين الأمرين المعطوف والمعطوف عليه ولإباح لك الجمع ولك الإفراد لك الجمع ولك الإفراد أدرس الفقه أو النحو فلك أن تجمع في الدراسة بين الفقه وبين النحو ولك أن تفردها ذا عن عن هذا تفرد النحو أولا ثم إذا شئت مع ذلك درس الفقه وأم لطلب التعيين بعد همسة الاستفهام عندك زيد أم عمر أحسن وَإِمَّا لا عند غيركم أنت. إما ماذا تفيد سرعة لدينا أخذ درسا ما راجعت اليوم أقول كذا هات إما إما وليس أم إما ماذا تفيد ما تفيده أو فهي بعد الطلب تفيد التقيير أو أو الإباحة تزوج إما هند وإما أختها هذا تخير أدرس إما النحو وإما الفقه هذا إش إباحة فهي مثل أو تماما في المعنى بعد الطلب تفيد ما ذكر وبعد غيره ساتي ويشترط فيها أن تسبق بإما مثلها يشترط فيها أن تسبق بإما مثلها تزوج إما هندا لا بتعت بهذه الأول تزوج إما هندا وإما أختها فالعاطفة هي الثانية وأما الأولى فحرف تفصيل بإتفاق والثانية حرف عطف وتفصيل الثانية حرف عطف وتفصيل والواو التي قبل الثانية زائدة الواو التي قبل الثانية زائدة لأنه يأت بها معها الواو تزوج إما هنداً وإما أختها فالواو التي قبل الثانية زائدة وإما هي العاطفة هذا على القول بأنها عاطفة انتهينا من هذا الذي أخذنا قبله فنأخذ درساً ونواصل الكلام على معاني الحروف فانتهينا من إما فيما أخذنا قبله وأنها في الفائدة كأو تماما لا تفترق معها من حيث المعنى طيب وأما لكن فهي حرف استدراك لكن أو بل قبلها عندكم كيف ترتيب لكن بل طيب ناخد بل فبل حرف إضراب فهي إما أن تسبق بنفي أو نهي أو تسبق بكلام مثبت أو تسبق بكلام مثبت هذه بل أو نبدأ بالكلام المثبت بل هذه إما أن تسبق بكلام مثبت أو تسبق بكلام فيه نفي أو فيه نهي فإذا سبقت بكلام مثبت جاء زيد بل عمر جاء زيد بل عمر ماذا تفيد في هذه الحالة تفيد إثبات الحكم لما بعدها وجعل ما قبلها في حكم مسكت عنه هذا الذي تفيده إذا سمقت بإثبات تفيد إثبات الحكم جاء زيد بل عمر أفادت إثبات المجيء لما بعدها لعمر وجعل ما قبلها وهو زيد في حكم المسكوت عنه فلا تثبت له مجيء ولا تنفي عنه لا تثبت له مجيئا ولا تنفيه ولا تنفي عنه جاء زيد بل عمر هذه هو فائدتها بعد الإثبات أنها تفيد إثبات الحكم لما بعدها وجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه أي لا تثبت له مجيئا ولا تنفيه عنه هذا واضح هذا بعد الإثبات ومثل هذا المثال جاء زيد بل عمر اضرب زيدا بل عمرا اضرب زيداً بل عمراً فالإثبات يشمل الأمر ويشمل ما ذكر. اضرب زيداً بل عمراً فهي أفادتنا إثبات الحكم لما بعده هو الذي يضرب. اضرب زيداً بل عمراً أفادت أنك مأمور بضرب بضرب عمر. أما الأول فهو مسكوت عنه فلا يثبت له ضرب أي أنك تضربه أو لا أو لا تضربه. وإنما الذي حثك على ضربه بعد بل هذه اضرب زيدا بل عمرا فانتقل من الأول إلى الثاني فهو أمرك على هذا بضرب عمر بضرب عمر أما زيد فيكون قد سكت عنه قد سكت عنه فلم يأمر بضربه ولا أيضا كذلك ترك الأمر بضربه يكون مسكوتا عنه فقط حكمه حكم المسكوت عنه هذا واضح هذا المعنى متى تفيده؟ إثبات الحكم لما بعدها وجعل ما قبله في حكم مسكت عنه إذا سبقت بكلام مثبت طيب إذا سبقت بكلام غير مثبت كان تسبق بنفي أو نهي إذا سبقت بكلام غير مثبت كان تسبق بنفي أو نهي ماذا تفيد مثال ذلك ما جاء زيد بل عمر لا تضرب زيدا بل عمرا ما جاء زيد بل عمر لا تضرب زيدا بل عمرا فهنا سبقت بكلام غير مثبت يعني سكذلك سبقت بكلام فيه نفي والثاني المثال الثاني فيه إيش فيه نهي فماذا تفيد بعد الحالة تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها هذا الذي تفيده بعد النفي أو النهي تفيد تقرير ما جاء زيد يا أخي ما لنا هذا توفيت تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ما جاء زيد بل عمر أفاد التقرير عدم مجي زيد. تقرير حكم ما قبلها عدم مجي زيد وإثبات ضده لما بعدها بل عمر أي أفادت إثبات المجيء لمن لعمر وعدم المجيء لزيد. هذا معناها بعد النفي أو بعد النهي تقرير حكم ما قبلها ما جاء زيد قررت هذا الحكم وهو عدم مجيء زيد وإثبات ضده لما لما بعدها بل عمر أي أثبت المجيء لمن لعمر هذا ضد عدم المجيء هذا واضح لا تضرب زيدا بل عمرا لا تضرب زيدا بل عمرا ماذا أفادت؟ تقرير حكم ما قبله هو عدم ضرب زيد أنت منهي عن ضرب زيد ولكنك مأمر بالضد وهو ضرب من؟ ضرب عمر لا تضرب زيدا بل عمرا فأنت مأمر بضد الأول فما قبل قرره قرر حكمه أن عن ضرب الأول وأما الثاني أمرك بإيش؟ بضربه وهو ضد هذا واضح هذا معنى بل ويحفظ إن شاء الله بل إما أن تسبق بكلام مثبت أو تسبق بكلام غير مثبت فإن سبقت بكلام مثبت وهو يشمل الأمر وكذلك غير الأمر نحو جاء من غير أمر الخبر يشمل الأمر والخبر تخبر أو تأمر هذا كله مثبت يقال له, يقال له مثبت ماذا تفيد بعد الإثبات إثبات الحكم لما بعدها وجعل ما قبله في حكم المسكوت عنه جاء زيد بل عمر فهنا أثبتت المجيل من لعمر وجعلت ما قبلها في حكم المسكوت عنه لا نثبت له مجيء ولا ن فيه عنه طيب وبعد النهي أو النفي ماذا تفيد تقرير حكم ما قبلها نعم وإثبات الضد لما بعدها هذا واضح طيب ما ضرب زيد عمرا بل خالدا ماذا أفادت ما ضرب زيد عمرا بل خالدا تغرير حكم ما قبله وهو عدم ضرب زيد لعمر وإثبات ضده لما بعده وهو ضرب من ضرب خالد ضرب زيد لخالد هذا هو معنى بل ويشترط في المعطوف بها أن يكون مفردا هذا شرط لا بد منه يشترط في المعطوف بها أن يكون مفردا كما رأيت في الأمثلة جاء زيد بن عمرو ما جاء زيد بن عمرو هذا شرط مهم وأما إذا وقع ما بعدها جملة فهي ليست عاطفة وإنما تكون حرف إدراب فقط حرف إدراب فقط جاء زيد ب... ما تقول مثلا إيش ما جاء زيد بل جاء عمر ما جاء زيد بل جاء عمر هذه ما هي عاطفة وإنما هي حرف إدراب فقط بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا ليست عاطفة حرف إدراب فقط لأن ما بعدها جملة ويشترط في المعطوف بها أن يكون مفردا بل عمر بل خالد بل صالح بل سعيد هذه كلها مفردات يجوز عطف أن تعطف بها وأما إذا وقع ما, ما بعدها جملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية فلا يقال فيها حرف عطف وإنما يقال فيها حرف إضراف فقط وليست عاطفة هذا واضح طيب ولكن لكن تفيد ما تفيده بل ولكن نعم لكن بالتخفيف لا لكن لكن لكن في الأخير لا طيب لكن يقال فيها حرف السدراك وهي تفيد تغرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها ولا تكون إلا مسبوقة بنفي أو نهي هذا من شرط العطف بها أنها تسبق بنفي أو نهي ويكون المعطوف بها مفردا فإذا هي تفيد تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها لا تضرب زيدا لكن عمرا لا تضرب زيدا لكن عمرا ما جاء زيد لكن عمر ما جاء زيد لكن عمر فهي تفيد ما تفيده بل بعد النفي أو النهي ما هو الذي تفيده بل بعد النفي أو النهي تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد لما لما بعدها لا تضرب زيدا لكن عمرا أفاد التغرير حكم ما قبله عدم النهي عن ضرب زيد وأثبت الضد وهو الأمر بضرب من؟ بضرب عمر وهكذا مع النفي ما جاء زيد لكن عمر ويشترط في العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي ويكون المعطوب بها مفردا هذا يحفظ يشترط في العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي ويكون المعطوف بها مفردا لا بد من إفراده أما إذا وقع ما بعدها جملة فهي حرف السدرات وابتداء ولا تقول عاطفة طيب بقي معنى إيش بقي معنى لا قال رحمه الله ولكن وبل أو بل ولكن ولا ولا أيضا من الحروف التي يعطف بها وهي حرف نفي كما هو معلوم حرف نفي كما هو معلوم وهي تفيد نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها هذا الذي تفيده لا نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها جاء زيد لا عمر جاء زيد لا عمر ماذا أفادت لا نفي الحكم الثابت لما قبلها عما عما بعدها فما بعدها تنفي عنه الحكم الذي ثبت لما قبلها جاء زيد لا عمر فتقول فينا حرف عطف حرف نفي عطف وعمر معطوف على على زيد ويشترط في العطف بها أن تسبق بكلام مثبت ما يصلح ما جاء زيد لا عمر ما جاء زيد لا عمر لا تضرب زيدا لا عمر هذا خطى لحن فلابد في العطف بها أن تسبق بكلام مثبت ما تسبق بالنهي ولا بالنفي وإنما تسبق بكلام مثبت فتقول جاء زيد لا عمر وتفيد ما سمعته نفي الحكم الثابت لما قبلها عما عما بعدها تنفيه طيب ويشترى في العطف بها قلنا أن تسبق بكلام مثبت وأن يكون المعطوب بها مفرداً وأن يكون المعطف بها مفردا لا جملة فإن وقع ما بعدها جملة فلا تكون عاطفة تكون حرف نفين فحسد فهذه حروف العطف تحفظ إن شاء الله مع المعاني لأهمية ذلك لأنه سيمشي معك هذا هذا الآن أنت في باب التأصيل في باب تأصيل هذا الفن فإذا استفدت من هذا المثل الجميل وخرجت بفائدة فما عداه أسهل منه إن شاء الله ما عدا هذا أصلا منه، لأنه يترتب على هذا الأساس الذي أنت في بنائه الآن، يترتب عليه، فينبغي اتقان هذا الأساس حتى يصل ما بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكون بهذا انتهينا مما يتعلق بحروف العطف أخذنا حروف من حروف العطف. طيب، بقي معنا حتى كما قلت نعم، بقي معنا حتى ماذا تفيد؟ حتى حرف غاية يقال لها حرف غاية أي أن ما بعدها نهاية لما قبلها ما بعدها نهاية لما قبلها غاية ما بعدها لما قبلها هذا هو معنى حتى أنها تفيد الغاية أي ما ما بعدها غاية لما قبلها أي نهاية انتهى إليه الأمر وهو نهاية لما قبلها مثال ذلك مات الناس حتى الأنبياء مات الناس حتى الانبياء فالانبياء معطوف على الناس وهو غاية لم لما قبله في الشرف هذا كذلك نهاية لما قبله في الشرف طيب ضربك الناس حتى النساء ضربك الناس حتى النساء فما بعدها غاية لم لما قبلها لكن في ضعه لكن في ضعه وليس في رفعه لأن ضربك النساء هذا عار عليك ضرب النساء لك عار عليك ضربك الناس حتى الصبيان ضربك الناس حتى الصبيان مثل ضربك النساء ضربك الناس حتى النساء فهذا هو معنى حتى أنها حرف غاية أي ما بعدها غاية لما قبلها أي نهاية أي نهاية لما لما قبلها مات الناس حتى الأنبياء فالأنبياء غاية للناس في الكمال البشري الكمال البشري فهم كأكمل الناس يعتبرون عليهم الصلاة والسلام طيب وقد تكون وأيضاً الغاية قد تكون في شرف وقد تكون فيعيش في ضعة الغاية قد تكون في شرف وقد تكون في ضعة زار الناس حتى العلماء زار الناس حتى العلماء هذه غاية فيعيش في شرف ورفعة غاية في شرف ورفعه والمثال الأول أيضا مات الناس حتى الأنبياء وقد تكون الغاية في إيش في ضعف في نزول مثل أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها لأن الرأس عند كثير من الناس مو محبوب وإنما المحبوب إيش اللحم فيها أكلت السمكة حتى رأسها هذا غاية ما بعدها غاية لما لأن الأكل انتهى إلى إيش إلى الرأس وليس كذلك والغاية هي إيش الانتهاء الغاية هي الانتهاء وقد تكون في شرف كما تقدم في الأمثلة وقد تكون في ضع أكلت السمكة حتى رأسها ضربك الناس حتى النساء أو حتى الصبيان هذه غاية في ضعاء زارك الناس حتى الحجامون عند العرب أما نحن الحجام يزال الله خير ما في شيء ندور عليه لكن عند العرب الحجام عندهم يعني يعتبر منزله تحت ومن الصلاة أن ينفع أخاه يفعل وليس معنا التزيد في هذا لكن المقصود الحجام الذي مهنته هذه الشيء مهنته هذا الأمر أما الذي ينفع إخوانه ما هو مهنته وإن من أجل فائدة حرام وإن صلى الله عليه وسلم احتجمه وعطاه أبا طيبة وجرة الحجامة أعطاه وجرة الحجامة فهي ليست محرمة لكن على ما كان عند العرب على ما كان عند العرب أن الحجام هذا الذي مهنته هذا مستقر فيها عنده شيء من أيش من الضعاء من هوثن في المعنى المتقدم زار الناس حتى الحجامون الحجامون غاية للناس بالزيارة من ليسوا غاية غاية ليس كذلك انتهت الزيارة بهم انتهت الزيارة بهم هل هي غاية في شرف ام في ضعه في ضعه وكذلك ايضا اوضح منهم ما سمعته ضربك الناس حتى الصبيان فالصبيان غاية في ضربك وهم غاية في شرف ام غاية في ضعه غاية في ضعه طيب في ضعى باعتبار أنهم هؤلاء حتى هؤلاء كما يقال ضربوك إيش هذا حتى نزل الضرب بالصبيان أنهم ضربوك أهنوك فهذا هو معنى حتى تفيد ما سمعت الغاية والغاية إما في شرف وإما في ضعى طيب ويشترط في العطف بها أن يكون المعطوب بها مفردا أن يكون مفردا وأما إذا وقع ما بعدها جملة في حرف ابتداء أو حرف غاية وابتداء حرف غاية وابتداء حتى عفو فهنا حرف غاية وابتداء إذا وقع ما بعدها فعل ماض فهي حرف غاية حرف غسي ابتداء وغاية وأنت أقول حرف ابتداء إذا رأيت الجملة بعدها الإسمية أو الفعلية أو الفعلية التي مصدرة بفعل ماض فهي حرف ابتداء فيشترط في العطف بها الإفراد أي إفراد المعطوف بها وأما إذا وقع بعد المضارع فهو معلوم كما تقدم معكم أنها تنسبه بأن عيش مضمرة وهي حرف نصب يقولون فيها حرف نصب إذا وقع بعد المضارع لكن إذا وقع بعد الماضي فتنصيص فيها تكون حرف ابتداء تكون حرف ابتداء عند وقوع الماضي بعدها أو عند وقوع الجملة الإسمية بعدها فلذلك المصنف أشار إلى هذا فقال حتى في بعض المواضع حتى في بعض المواضع أي فالعطف بها قليل جدا العطف بحتة قليل جدا فلذلك أشار إلى هذا المعنى المصنف فقال في بعض المواضع أي أن هيدا توفرت الشروط التي أشرنا إليها فيما تقدم أن يكون ما بعدها مفرد فإن كان الأمر كذلك مع استيفاء بعض الشروط التي سئت الكلام عليها فيحرف عطف وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فنيست بعاطفة فنبه المصنف على هذا المعنى في حتى أن حتى يقل العطف بها فلذلك أنكره الكوفيون قالوا حتى ما تكون عاطفة أبدا حتى ما تكون عاطفة البتة فالعطف بها قنين وهذا الصحيح أن تكون عاطفة لكن يقل بها العطف بشروط ذكرنا بعضها وسيأتي البعض الآخر في المتمم إن شاء الله ina huma subhanallahi wa ina huma tasawwaru wa atubu